أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا واحدة وأنا ربكم فاتقوا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 إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجينه وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخير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 حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذاهم إذاهم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم إنكم منا لا توصلون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم, فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم كرون أم يقولون به جن أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كانوا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 فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكفون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمقون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 وهو الذي أشأ لكم السم والعصفور والأذى فلئلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي وحي ويوميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَادُونَ عِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا هَذَا مِنْ قَهْلٍ إِنَّهَا ذَالَلَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 نكون كل شيء هو يجير ولا يجار عليه قناتم تعلمون سيقولون لله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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعنون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفونه، وفَالرَّبَّ أَعُودُ بِكَ مِنْهَا مَزَادَ الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبَّ أَيْحَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الرَّجُومُ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلّي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنما كلمة هو قائلها إنما كلمة هو برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما ثقنت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَلَا أُنَائكَ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَنفُخُ وُجُوهَهُمْ النار قوم فيها كانحون الم تكن اياتي تطمع عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فكنا وكنا, وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قانخسأ فيها قانخسأ فيها ولا تكلموا كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قَالَا إِنَّ بَعْضَكُمْ إِلَى قَنِينٍ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَتَحْسَبُونَ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا الله لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا بمنه له به فانما فانما حسابه عند ربه فانه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. وَقُرْرَ اللَّبِيعُ فِرْرَ الرَّحْمَنِ وَأَنتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ